واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت مرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا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 قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالي ثويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا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 فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم الْيَوْمَ اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختهارون مَا كان أبوك مرأثا وإن وما كانت أمك بغيا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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمثرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي عسى لا أكون بدعاء ربي شفيا فلما اعتذلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 واذكر في الكتاب إسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا أَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ مَّا لَنَا حَوْلَ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ الْأَسْمَاءُ تَمَنَّلَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ غِضَابًا ثُمَّ لنحن أَعْلَمُ بالذين هم أولى بِهَا صليا وَإِنْ منكم إلا واردها كان على رَبِّكَ حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير ام خما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن منهم احسن اثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مد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 لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادبا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا